لن تنال بر حتى تنفقوا مما وما ونفقوا <تصفيق> من شيء فإن الله به عليم كل الطعام قبل أن ان تنزلت ترى قبل أن تنزل التمرات قل فأتوا بالتمرات فاتلوها إن فمن افترى Mm-hmm. <clears throat> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيْبُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين صدق الله العظيم